Inna de handen wa de wa we wa het doen en we gaan het doen en we gaan fala doen en we fala het doen en we gaan het doen en we gaan Abduhu Warasulu en we gaan het doen en we gaan het doen en we wa het وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوه الايمان ان الحياه الدنيا طبعت على البلاء والمحن والانسان في هذه الدنيا يبتلى بالخير والشر ولاجتياز هذه الابتلاءات هو بامس الحاجة الى الصبر Haadhi haqqir katun kararahal Qur'an. Fakal al haqqusubhana huwateqal. Walana bluwenna kumbi xej in min al xaufi, wal juwe, wal naxi min al amwali, wal anfusi wattamarat. Wabeshiris sabirin. Alladina ida asabathum hummusibet un kalu in lillahiwa inna ilayhi rageon. Ula ika allahi salawatun min rabbi him warahme. واولئك هم المهتدون ونرى في هذا الوقت الذي نحن نعيش فيه عواصف عواصف من الشدائد والمصائب تعصف بقلب المؤمن تعصف بقلب المسلم مقالات في الصحف تطعن في دينه برامج تلفزيونيه دورها وهمها الوحيد التشكيك في معالم الدين عراقل في الدراسة وفي العمل تمنع المؤمن من اداء فرائضه وهكذا فما أحوجنا إذن إلى أسلحة إيمانية نتصدى بها لهذه الهجمات وأعظم سلاح أيها الاحبه أعظم سلاح يستطيع المسلم أن يقتنيه وان يتقوى به هو سلاح الصبر الذي كان دائما في حوزة الانبياء ولم يتخلوا عنه في يوم من الايام عملا بقوله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل فقد مر موكب الأنبياء الكرام بمواقف يصعب على غيرهم الصبر فيها فتعرضوا صلوات الله عليهم وسلامه للتقتيل والتشريد والتعذيب وتحملوا الاذى النفسي والمادي وواجهوا كل ذلك بالشعار الرباني ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر في مكة على عداوة المشركين ويصبر في المدينة على كيد المنافقين وأهل الكتاب وبالرغم من كل هذه الاستفزازات لم يسمح لنفسه ولا لأحد من أصحابه أن يقوم بأعمال غوغائية تعود على الأمة بالمفسد وبالضرر بل كان صلى الله عليه وسلم يضبط سير الصحابة رضوان الله عليهم بضوابط الدين فيصبرهم ويثبتهم وإذا شعر باستعجال من طرفهم الجمهم بلجام الشرع واشار الى من كان قبلهم قائلا واستمعوا ايها الاحبه استمعوا الى هذه الحقائق هذه الحقائق هذه الوقائع التي مر بها من سلف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من قبلكم وان احدهم ليمشط بأمشاط من حديث ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون أين هذا ممن ياتينا اليوم يتوعد بترك الصلاة لأنه خير بين الصلاة والعمل أو بخلع الحجاب لأنها خيرت بين الحجاب ومنصب دنيوي يؤتى بالرجل أيها الأحبة الرجل يؤتى به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيوضع في حفرة في الأرض ويؤتى بالمنشار ويوضع هذا المنشار على رأسه فيجعل نصفين فلم يفكر ولو للحظة في ترك شيء من دينه سبحان الله وهذه الابتلاءات إذا نزلت بالإنسان فكأنها تقول له بلسان الحال هذه الشدائد التي نعيشها اليوم كأنها تقول لنا بلسان الحال احسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فمن خلال ما يصيب الإنسان من الكربات ومن الأحزان ونقائص هذه الحياة يتبين لنا من كان قلبه مستنيرا بالإيمان ومن كان إيمانه ضعيفا وقلبه مهزوزا وعبادته لله عز وجل على حرف واحد نعم أيها الأحبة نعم إذا نزلت المصيبة بالإنسان بغته فجأة أحدثت روعة تزعزع القلوب هذا صحيح ولكن من استطاع أن يصبر نفسه أن يثبت نفسه عند الصدمة الأولى نال بذلك هداية الله عز وجل ورحمته فقد قال الحق سبحانه وتعالى اولئك اي الصابرون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون وهذا لا يكون الا لمن اظهر الصبر من اول مره فعن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامراه تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري فقالت له إليك عني اتركني، فإنك لم تصب بمصيبتي وهذا كلام غير صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بمثل هذه المصيبة وبأكثر فقد زوجته فقد أولاده فقد أحب الناس إليه قالت له فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه هذه المراه فقيل لها انه النبي صلى الله عليه وسلم فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم واخذها ابتداء اخذها مثل الموت كما جاء في الحديث فزعت وخافت على نفسها مما صدر منها اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة الأولى أما ما تفعله بعض النساء عند حلول المصيبة بهن عند نزول المصيبة بهن من شق للثياب تمزيق للثياب للملابس ولطم للخدود وخمش للوجوه en het fijn is, wanneer het fijn is, wanneer het fijn is, wanneer het en de wanneer het fijn is, niet het fijn is, het fijn is, het fijn is, wanneer het fijn is, wanneer het is, het وشق الجيب بمعنى تمزيق الثياب ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه هذا ليس منا ومن اجل هذا كان الصبر كنزا من كنوز الخير لا يعطيه الله عز وجل الا لعبد كريم عنده كما قال الحسن البصري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 ويستيقظ من غفلته ويعلم أن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد وأن القوة لله عز وجل جميعا فهذه الأمراض هي أكبر دليل وأعظم برهان على عجز الإنسان وضعفه وقلة حيلته ولكن بالرغم من مرارتها بالرغم من قسوه هذه الامراض ومن شدتها وحدتها إلا أن فيها من المنح والخير ما يخف على كثير من الناس وصدق الله عز وجل حين قال فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فهذا المرض إذا زار صاحبه كان ذلك سببا لمحو خطيئاته Wdhaab seyyaatih. De Nabi صلى الله عليه وسلم, zegt: "Maar yucibul mu'min, min wasabin wa nasabin, nacbin, wa la sakbin, wa hazanin, almarad, wa la hazan, hett alshouka yushakha. En in een illa kafar Allah lahuh bhi min seyyaatih." Allah wa. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله ما عليه من خطيئة. وأهل الامراض هم أيضا من أقرب الناس إلى الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا أحبة في الله قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فإذا نزل المرض وكلنا معرض لهذا الأمر كلنا عرضة لهذه المسألة للمرض فاياك ثم اياك أن تجعل ذلك سببا لعصيان الله عز وجل أن تجعل ذلك سببا للقنوط من رحمة الله عز وجل سببا لسوء الظن بالله عز وجل ولكن تحلى بالصبر وكن عبدا مثاليا اللهم لا تدع لاحد منا في هذا المقام الكريم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم en yeshfiya Mardal Muslimin, Es alullahal Adim, Rab al Arshil Adim, En Yashfiya Mardal Muslimin, Allahumma Rab nas. Nas, Adhibil Best. Washfi, shfi, anta la shifaa'a illa shifaa'uk, shifaa'a la yugadir sqam'an. Allahumma shfi'him, wa'afi'him, wa'arham'hum, ya arham'arraha'meen. Wa'akhiru dha'wana anil hamdu lillahi rabbil alameen. Wa ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa qomu ila salatikum wa Allah.